فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا كَأَنَّهَا, كأنها جَنٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُغْسَلُونَ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 فما كث غير بعيدٍ فقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَنْفُرُ أَصْدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَٰلِفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ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 ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَلِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ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 بلهم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلا لها أنهر وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم الله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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يُسخِرُ لَكُمُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ ما يعيده وَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتوا بآيات ولم تحيقوا بها علم ولم تحيقوا بها علماً أما ذاكنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون